بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هلاه وبعد فإن العقيدة هي أوسق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاة ربه ومولاه فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله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 بل هي بحق خير عاصم للانسان من التخبط في ظلمات الشرك المحرق للعمل والمسبب للخيبه والكسران قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن لا ليحفظن عملك ولتكونن من الخاسرين من اجل ذلك فانه لمن دواعي الشرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه الماده والتي هي بعنوان شرح كتاب قاعده عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق وهو كتاب فيه مادة عظيمة لكى قام بتأليفه شيخ الإسلام ابن ولقد قام بشرحه فضيله الشيخ محمد حسن عبد الغفار، والآن مع المحاضرة الثالثة، والتي هي بعنوان أصناف الناس، ونترككم مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم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 وخلق منها زولها وبسمهما جارا من كفين رم والساء وتقول الله للي تساءءون به والأخشى إن الله كان لكم رقيبا لأئيو الذين آمنوا تقول الله ركون قملا سليما يصح لكم أعمالكم ويعاقب لكم جنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقط فاذفه من عظيمة أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن العلم محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها. فكل مؤلسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخرى في الكرام انتهينا إلى الكلام على زيارة القبور أو بناء القبور أو تعبد المشركين بالاصنام أو المقبورين قلنا لابد أن نقدم بين هذه المسألة العظيمة الجليلة مسألة أخرى قوية جدا تقدمها بين هذه هذا الباب وهو التوسل التوسل عموما هو التوسل طبعا الشيء الموصل للغرض المقصود لغته التوتر عموما في الشرع هو الوسيلة المتخدة للوصول إلى رضا الله وجناته هو الطريقة أو الوسيلة المتخدة إلى رضا الله وجناته هذه شرعا عموما أما خصوصا الثو هو اقتخاذ الوسيلة بين هذا الدعاء للاتجابة اقتخاذ الوسيلة التي تكون بين الدعاء هذا الدعاء للاستجابة هذا الدعاء والتوسل عباده توافقون أن تخالفون طلبه العلم. التوسل عباده انا الان بين هذا الاخوه اصحاب السلف السلفيون المجتهدون اصحاب التوحيد لانهم حتى اتهموا الثلاث لأنهم لا ينشغلون الا بالقبور انا اسال اهل السلف الان التوسل عباده ام لا التوسل عباده ام لا اما صدق المجلس او يختلف فان اختلف كل يناصح الاخر فإن انتظر بس بعد ذلك التوسل عباده ام لا ايها الموحدون التلفيون التوسل عباده جانب هذا اللي المنتصر التوسل عباده التوسل عباده اتفقوا جميعا ما الدليل على ذلك ان تام الوسيلة هل هذا دليل على ان التوسل عباده ها كيف لا لا هو قالوا صوره الوسيله يا الذين امنوا في سوره المائده في غير سوره إسراء الوسيله عباده اتفقوا جميعا على ان الوسيله عباده نريد الدليل على ذلك استنى وهذا ايضا منهم انا اقول الصف ده هذا الدليل واولكم فتحا للخير هذا الكلام لكن هو ما عرفش وجه الدلاله الايه عندما قال يا الذين امنوا اتقوا الله وتابعوا إليه ابتغوا فعل إيش أمر والله لا يأمر إلا بما يحب وإذا أحب فهو ينزل تحت تعريفه فهمتم كيف التدريج ولا لا أمر ابتغوا إليه الوسيلة فابتغوا هذا امر وإذا أمر الله الله يأمر بما يبغض ولا بما يحب طب والعبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله طيب أمر الله بما يحب ما يحب أمر باتخاذ الوسيلة إذن الوسيلة هي عبادة وعيضا الدليل المستمبر هو دليل دوني أسجد لكم سنبدينا تجنوا عبادة فالدعاء عبادة والوسيلة هي تخضم بين يدي الدعاء ومن لوازم الدعاء ولازم العبادة يسمى عبادة لازم شيء يسمى إيه قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا اتقوا أمر الله إن شاء أمر اتقوا إلي الوسيلة طب أمر الله ابتغاء الوسيلة الله تعالى يأمر بكل ما يابغى صح حاجه لله لان امر الله الكوني غير الشرعي ده امر شرعي فيامر الله امرا شرعيا بإيش ها بما يحب صح فالله امر بالوسيله فيحبها فاذا كان يحبها فيتنزل في تحت مسمى العباده لان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فاهم دي جند اخو قول الله تعالى زوجنا سجد لكم إن الذين تكفرون عن عبادة فثم الدعاء عبادة ولازم الدعاء استخدام الوسيلة بين هذا الدعاء ولازم الشيء يأخذ اسمه ويأخذ حكمه نحن تكلمنا عن حكمه بالمجاورة حكم باللزوم فلازم الشيء يوافق حكم الشيء فإن كان هو لازم العبادة فإنه يأخذ حكم العبادة إذا إن كانت الوسيلة عبادة فلا بد لنا أن نبين هل هي مشروعة أم هي منوع؟ إذا أثبتنا انها عبادة كما قاعد الاخ الكريم القاعدة إذا أثبتنا العمل أنه عبادة بالشرع فصرفه لله توحيد وصرفه إلى غير الله شرك اذا, إذا نقول التوسل عبادة طرف لله مشروع توحيد وصرفه لغير الله شرك ممنوع إذا التوسل من المنطلق هذا ينقسم إلى قسمين توسل مشروع وتوسل ممنوع لأن العباده إما عمل بها احد او جحد بها احد التوسل المشروع الذي شرعه الله جل في علاه ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل اولا بالله واذا قلت التوسل بالله فاني أقول ما ينسب لله اسماء وصفات وايش الذي ينسب لله جل في علاه نعم احسنت اسماء وصفات وأفعال فيتوسل المرء باسمائه الحسنى فبذلت الاورا وقال يا اسعالم كيف ذلك قال الله تعالى ولله الاثمان الحسنى اتخذوها وسيله ولله الاسماء الصفه فادعوه بها وذروا الذين يحدون بالاسماء وقال جل في علاه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وفي كان يتوسل إلى الله كما سأبين كيف يتعبد المرض بهذا ايضا ان الان كان يقول اللهم مني اتألك بكل اسم هو لك تميت به نفسك او علمته احدا او انتلته في بعض رطبه او استأثرت به في علم الغيب عندك فكان يتوستل باسماء الله الحسنى وصفاته العلم ولذلك كان دائما يقول وانت الحي الذي لا يموت كان يقول وعوض بأزاكش عن تضلني انت الحي الذي لا يموت والجن والانت يموتون فكان يتوسل بأسماء الله وصفاته الهدى وأنه السلام مر على رجل إقراراً كلنا إقرارية مر على رجل يدعو في المسجد ويقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الله اسم الأعظم أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل ربه أو قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئله بأعطا وإذا دع به أجاب فهذا توسّل بأسماء الله الحسنى وصفاته وهذا لا يصل إليه إلا الفقيه المتدبر الذي اعتقد اعتقادا صحيحا جازما في ربه وأنت إذا أردت أن تتوسل لله بأسمائه لا تختار في غير المقام الذي تريده يعني مثلا تريد أن يرحمة الله فتقول يا عزيز يا منطقم يا جبار الحمد هذا تؤذب مع الله لا يناسب الجبار أن ينتقل مش يرحم صحيح ولا لا فمن قال يا جبار الحمني فقد أساء الأدب مع الله لأنه وضع أسم الله في غيث موضعه فمن الآدات التي لا بد أن يتقدم عين لها المر وهو يتعبد الله بالأسماء الحسنى والتباطر أولى توسلا أن يأتي بلك الذي وافق المقامل اليادى فإذا أراد المغفرة قال لا يا جبار صح فإذ قال يا قوي يا متين صح لا قال يا غفار اغفر يا غفور يا رحيم اغفر لي وان اراد الرزق قال يا مانع هاك لله قال يا رزاق ارزقني طب ان اراد النصر انا اريد الاسم الان الذي يوافق المقام اراد النصر على الاعداء ها ها ما يكون هو نعم المولى ونعم النصير هذا انسب ما يكون للمقام طب ان اراد الموت على لا اله الا الله أنت ولي الدنيا جنة الأخيرة وأيضا قلنا الآخر لأن الأخيرة تجد من طب نأخذنا ذلك وقلنا الآخرية بيد الله هو الذي يملك أن يثبتك على لا إله من الله من الأرض المقصود هذا هو التوسل بأسماء الله لله فعله كأسف الاسم المناسب للمقام الذي تجد أوله وتتوسل فيه الثاني التوسل بصفات الله لله فعله وهذه أيضا ثابتة بالكتاب وفي السنة والظاهر أبنى السنة فعله بها وأصحابه الكرام قبل ان امر على الاسماء علم من السلم ابا ذكر ان يتعبد الله وان يتوسل باسم في مقام المناسب عندما كان السلم ماذا يدعو في الطرار قال له قل الله مني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ساغفر لي مغفرت ان عندك انه لا يغفر الزنوب اي لانك انك انت الغفور الرحيم وبالصفات كان من يقول اعوذ بكلمات الله السمات من شر ما قالت وهذا توصل بالصفات و أين الصفة هنا؟ وكيف كيف بهذا الحديث؟ حديث هذا العلماء لهم نظر غريب. هل هناك صفة بهذا الحديث؟ هل يتوترون نفسنا بهذه الصفة؟ أعوذوا بكلمات الله لا يتمنى شر ما خلق و أين اللي توت كلبية هنا؟ حديث هذا أنا كنت أردت هذا نعم صفة الكلام و الكلام هي صفة كلبية أو صفة تبوتية ذاتية أو خبرية واحدة من الثلاثة ها الخاطر الثلاثة إذا هي صفة سأليه أحسنتم أن الإنسان ما هو توسل بصفة من صفات الله الحقيقي أعوذ بكلمات الله يستمت إن شاء ما خلق أسألكم أنا هل توسل الناس سلم بصفة جاتية لله ما لكم سكوت أريد التكلم أنتم الآن تتحدثون عن ربكم يا للنعمة التي نحن فيها والملائكه تكتبنا وتكتب اسماءنا وتذهب لربنا يذكرونك يحمدونك ويكبرونك ويهللونك هل اجتعاد أن يستملم لابتاهنة كده خلاص هل توسل أن يستملم بصفة من صفات الله الذاتية ها طب دي صفة ذاتية يا رجل الحيث قلون دي أسماء انا أريد تصريح انت قلت برحمة تفر هل دي صفة. صفة ذاتية الرحمة نقول له فيها تبطيل لأن الرحمة بالذات ها الرحمن الرحيم صحيح ولا لا قلنا الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة فعليا هذا التفصيل حتى ننظر إليه ونفهم ذلك فممكن يكون جانب مما قال جانب صحيح كأن الرحم الذي ذكره هنا يا سبب الرحمن اللي هي سبب ذاتية لكن أصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعز الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وين السبب ذاتية بالعز أعوذ بعز الله العز والقدرة العز والقدرة والسلطان فكل ذلك سبب ذاتية اتفاة ذاتية لا تنفك عن الله التوسل بالأسماء توسل بالصفات أيضا توسل بالأفعال كيف ذلك؟ إن أفعال الله لا تنتهي بحال من الأحوال والتوسل بأفعال الله كما قال يعني معناها أن ينظر النبي وسلم أو ينظر الصحابي أو ينظر المؤمن التقي في فعل من أفعال الله في أرمى من الأم، فيقول يا رب كما فعلت بفلان افعل بي كما أهديت فلان به كما انعمت على هذا انعم علي كما رزقت هذا رزقني هذا اسمه التوكل على الله وأطرح من ذلك واجمل من ذلك فعل النبي حيث قال اكمله ها نعم استني كانه تذلل ايش؟ لانه هذه من اللهم انصرنا كما نصرنا على الاحزاب انصرنا على الكافرين إيش ثاني؟ قال اللهم عليك بهم اللهم سنين كثني, كثني يوسف يعني اللهم ابتلي قريشا لأنهم جحدوا وكفروا ابتليهم بثنين كثنين يوسف فكان الجذب كان كل واحد منهم ينظر إلى الميتة أين الميتة حتى يطعمها من الجذب الذي أطابهم فهنا توسل بفعل الله الذي في مع قوم يوسف فقال افعل ذلك كما فعلت بقوم يوسف اللهم بثنين كثني يوسف صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالتوصل بالاسماء والصفات والأفعال هذا أول شيء هذا بالنسبة لله الثاني التوصل بالأعمال الصالحه كل هذا في التوصل الممنوع لأننا نقول مستيقظون الحمد لله أنا واني مستخزون. هذا في التوصل المشروع والتوصل المشروع الذي أباح الله وجاءنا عن طريق الكتاب والسنة لأنها عبادة والعبادة توقيف بالأعمال الصالحة وهل هناك سمة تدل على ذلك من كتاب السنة؟ نعم. قال الله تعالى: هاتي لنا عن الحواريين عندما توسّلوا لربهم بالأعمال الصالحة. قالوا ربنا إننا آمنا بما أنزل وسمعنا الرسول فكتبنا هنا طلب المسألة هنا بين هذا المسألة فكتبنا مع الشهيد فقدموا بين هذا المسألة التوسل بالأعمال الصالحة. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وعن قوم محمد صلى الله عليه وسلم ربنا إننا سمعنا مناديا منادي للإيمان ان آمنوا بربكم فأمنا كل ذلك بالأعمال الصالحه وهي ما هو الأعمال الصراحة التي فكرناها الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى هل يصح الحب الله وحب الرسول نعم يصح ما أن يقول الله مني أسألك بحبي لك ولشخص ولدينك وحبي لنبيك أنت تحببني فيك وتحب زادك فيه وتحبني الصالحين وتحبب الصالحين فيه فتدعو الله لله علي بالعمل الصالح وحبك لله وحبك, وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرح من ذلك فعليا قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار كيف توسلوا لله؟ توسلوا بالعمل الصالح فاما الأول فتوسل بأنه اخذ اللبن الذي أتى به لأمه وأبيه اولا واولاده كانوا صغارا وكانوا يبكون يريدون اللبن فما أعطاهم لأنه لما دخل وتعطر على البيت وجد أباه وأمه نيام فبقي هكذا حتى بزغ الفجر. فتقى لأبيه ولأمه دراً لأبيه وأمه وترك أولاده فلذات كبده انظروا وهذا عمل صالح قال اللهم إن كان هذا العمل اخلاص من وجهك الكريم تفرج عنا فانفرجت فرجه واتسعت القوه وهم ينظرون ولا يستطيعون الخروج فجاء الثاني فقال اللهم انك كنت تعلم ان لي ابن عم وكنت احبها حبا جنه فطلبت مني مالا فراوتها عن نفسها فلما تمكنت منها وكنت يعني بمكان الزوج من زوجي معها قالت اتقي لا, لا تخذ الخاتم إلا بحقه فدعا الرجل هنا شوف الدين والاخلاص فإن رجل جاء الرادع فالقدع فقال فأعطيتها المال وهي أحب إلي قوضا منك اللهم إن كان هذا الواجب الكريم تفرج عنه فرج الله عنه وجاء الثالث انظر إلى الامانه كيف تصنع باصحابها وجاء الثالث فقال اللهم إني استأجرت اجراء فكان من هؤلاء الاجراء الذي لم يأخذ أجره فأخذ أجره فنماه له لكن الآن ممكن تطير رقبته لو طالب به فأخذ أجره فنماه فلما جاء الرجل فقال أجري قال انظر إلى هذا الوادي من القطيع من الغنم والبقر قال لا تستهزئ بي والتقل لا قال والله هذا أجرك فقال ان فعلت ذلك اخلاصا لوديك تطرد عنا تفرج الله عنه فهذا توسل بالأعمال الصالحه وايضا من التوسل المشروع التوسل بذات الصالحين هذا التوسل توسل فيه دقة نظر شويه والله بالصالحين الأحياء انا قلت توصل باذات بذات يا موحدون يا مؤمنون يا سلفيون عيب عليكم التوصل بذات الصالحين صح اما استكدتم ليه ما انا قلت توسل بذات لأ انتو أنت بتغذوا الطرف عن الاول عشان هو اللي فيه سؤال قلت التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين لان التوصل بالصالحين اما توسل بالذات واما توسل بالدعاء وسنبين أن التوسل الممنوع هو التوصل بالذات التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة أما من الكتاب أحسن ولا فضة فوق قالوا يا أبانا استغفر لنا من هؤلاء أصحاب يعفوب صح ولا أصحاب أبناء يعفوب عندما قالوا يا أبانا استغفر لنا وأيضا بالإشارة عبراهيم عليه السلام عندما قال ربنا أخذ لي والوالدي, والوالدي والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب فدعا لهم وأيضا قول الله تعالى عن السبعين عندما قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا لنا ولا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأمام السنة ففي السبع الحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جلس بين أصحابه فقال يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ولا عداد. فباتوا يدكون من هؤلاء الذين اسموا اولا الذين لم يعودوا صاغما فقال من سلم هؤلاء الذين لا تطايرون ولا يسرون ولا يسرون وعلى ربهم ولا إيه ولا يسرقون قال الذين لا تطايرون ولا يسرون ولا يسرقون وفي روايه لا يقون ولا وعلى ربهم يتوكلون فلما قال من سلم ذلك الآن أنا قلت الحديث مرتين. الحديث فيه شيء خطأ. قال هؤلاء الذين لا يتصيرون ولا يكتون ولا يركون ولا يتركون وعلى ربهم يتوكلون. في خطا هنا. من حل الخطأ؟ لا يكون تقلد الرواد في صحيح مسلم. لا يكون في صحيح مسلم. أي نعم لا يكون في مسلم. كيف تقول هذا خطأ؟ في خطا في الحديث إيش هو؟ اللسان لا يكون ولا يسترقون جزاك الله خيرا فتحتها انت تسترقى كما قال لاخ الكريم لا يكون لا يكون هو الخطا فانا صحيح مسلم نعم صحيح مسلم ولكن هذه روايه شاذة لان الحديث المتفق عليه بن خاله مسلم قال لا يسترقون والا لو قلنا لا يرقون قد رقى النبي وقد امر بالرقيه قال ارقوها في وديع سبعه وقد رقى جبريل فكيف نقول لا يكون هذا ذهاب للتوكل الصحيح أن الحديث وطبعا كلام شبه سميه هذا كلام يعني كلام ليس صحيح أنه قال لا نواني مرة ونقول لا يكون الروحية الشرعية هذا كلام خطأ هذا كلام بعض المتاخرين لكن كلام ابن ان هذه روايه شاذة وهذا الحق الصحيح لا يركون رق النبي لا يركون قدره جبريل فكيف نقول لا يركون الصحيح لا يطيرون ولا يسرقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون الشاهد عند التوسل قال ابو بن محضن يا رسول الله ادع الله ان اكون فقال انت منه وجه الشاهد ادع الله وجه الدلاله انه طلب منه الدعاء وأيضا الاستفتاء يدخل الرجل فيقول يا رسول الله هالكت الأموال والأولى لنا هذا أيضا توثل بدعاء الطالحين وهناك حديث يحتاج به شخص الإسلام وهو حديث ضعيف يقول عندما ذهب عمر بن الخطاب إلى العمرة فقال يا أخيه لا تنسانا من خط دعائك وهذا حديث ضعيف يكفينا الحديث الصحيحة التي تكلمنا بها فتوثل بدعاء الطالحين أيضا من أنواع التوثل المشروع أخر نوع من أنواع التوسل مشروع التوسل بحال المرض هذا تذلل يوافق كرم الله فالله جل وعلا ارفع الكرب بها هذا التوسل يسمى التوسل بحال المرض ودليله ذلك أن تقول مثلا اللهم انت تعلم بما نزل به من البلاء اللهم ارفع عني هذا البلاء اقول أصله في الكتاب وفي السنه أما في الكتاب فحكى الله لنا عن اجل فحكى الله عنك ابن أيوب عندما قال ما استني الضر وأنت أرحم الراحمين وعن موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلك إلي من خير فطيل إلى رحمتك فطيل إلى عطائك فطيل إلى كرمك في الغرض المقصود آخر انهاء التوصل المشروع هو التوصل بحال المرض طبعا لو دخلنا في التوصل الممنوع فالتوصل الممنوع على قصمين توصل شركي وتوصل بدعي لكن هذا الثلاثون معنا فنرجوها فالدليل من السنة في ايش بالتوصل بحال الارض حاله حالة كانوا يخرجون كما استنبط ابن صيم وغيرهم ذلك كانوا يخرجون على هيئة الرسة يستعطسون ربهم جل فيهم لا زاد شر أن من السنة ان المرء في طرق الاستصاء يعني الحاكم أو والي الأمر أو المهذب أو المعلم أو الإمام يعلم من يذهب إلى الاستصاء أولا يقول سوم يوما أو يومين وتصدق ثم لا بد أن تذهب إلى ربكم بتياب دالية وذلك فعل مسلم ثم غير خالف بين رداءه فهذا إشارة على التحويل فهذا أيضا بيان لف الإنسان يبينه بين هذا والله حتى يستيعه الله جلال في أولاد وقد قال ذلك العباس عندما قال أيدينا مرفوع إليك بالذنوب حان الذنوب؟ لكننا نرجو رحمتك سبحانه جلال في أولاد فكانوا إذا استقوا بالعباد تقاهم الله تطلب لنه رحمة ونعمة توصل الممنوع توصل الشركي أرباب القبول والأولياء لنرجعه للأسرع القادم إن شاء الله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 ورحمه الله وبركاته